وين تقسيمه تقسيمه يعني تقسيم حكم العقل تقسيمه يعني تقسيم حكم العقل الاحكام العقلية التي يستنبط منها الحكم الشرعي هذا هو والا العقل الى احكام كثيرة لا ترتبط بالشارع 200 زائد 200 يساوي 4 هذا حكم عقلي هل يرتبط باستنباط الحكم الشرعي لا الحكم العقلي الذي يستنبط منه الحكم الشرعي هذا على قسمين اما مستقلات عقلية او غير مستقلات عقلية يعني شنو مستقلات عقلية مستقلات عقلية يعني المقدمات كلها مقدمات عقلية الصغرى والكبرى الى النصل للنتيجة غير مستقلات العقلية يعني شنو يعني مو كل المقدمات عقلية وإنما بعض المقدمات عقلية وبعض المقدمات شرعية مثلا لاحظوا الظلم قبيح الظلم قبيح هذا حكم العقل يعني كل واحد الله عز وجل رزقه العقل يفهم ذلك مثل المجنون؟ معذور سلام عليكم الحكم الظلم شنو قبيح العدل حسن هذا ايضا شنو حكم العقل هذه من المستقلات العقليه ليش؟ لان العقل وحده يفهم حكم الشرع الظلم قبيح عقلا وكل ما هو قبيح عقلا فهو حرام شرعا فالظلم شنو حرام شرعا العقل استقل يعني بوحده استقل يعني بوحده فهم الحكم الشرعي احيانا العقل وحده كافي. في بعض المقدمات بحاجة الى قضية شرعية الى مسألة شرعية مثل شنو مثل طي المسافة مقدمة للحج طي المسافة طيب الطريق قطع الطريق مقدمة للحج والحج واجب شرعا الحج واجب شرعا هذه مثال عقلي لا شرعي. مثال شرعي. شوفوا في المثال الأول ما شان أدنى مثال شرعي؟ النتيجة شرعيّة. اذا بعض الاحكام العقلية اللي يستنبط منها المساله الشرعية مقدماتها كلها عقلية هذه تسمى بالمستقلات العقلية مستقلات العقلية شنو؟ العقل مستقل في فهم الحكم العقل بوحده يفهم الحكم اما هناك قضايا غير مستقلات عقلية يعني يعني عقله بوحده لا يكفي نحتاج الى بعض المقدمات من الشارع انظروا تقسيمه يعني تقسيم العقل المقصود بتقسيم العقل يعني حكم العقل تقسيمه حكم العقل الاحكام العقلية على قسمين تنقسم احكام العقل الى قسمين هما شنو المستقلات والعقليه ثانيا غير المستقلات العقليه على قسمين. شنو المستقلات وشنو غير المستقلات اولا المستقلات العقليه المستقلات العقليه يعني العقل بوحده يصل يحكم السلام العقل بوحده مستقل لا يحكم وهي ما كانت مقدمه القياس تدرون كل قياس استدلالي إلى مقدمات صغرى وكبرى هذا من قريبات المنطق بعد مقدمه القياس مقدمه القياس نسموها الصغرى والكبرى مقدمه القياس الاستدلالي يعني القياس المنطقي الاستدلالي يعني المنطقي مو القياس الشرعي القياس الشرعي حرام اول من قاس منه ابليس وليس في مذهبنا القياس واول من قاس منه ابليس فاذن مقدمه القياس الاستدلالي يعني القياس المنطقي اللي يشكل عن صغرى وكبرى فيها فيها يعني في المستقلات العقلية عقليتين يعني هم الصغرى عقلية هم الكبرى عقلية مثل شنو كحكم العقل بحسن شيء بحسن شيء بحسن شيء بحسن, بحسن العادل مثلا العدل شنو حسن عقلا ثم حكمه يعني حكم العقل حكم العقل بحكم شيئين اكتبوا صغرى هذه هي المقدمه الاولى اللي هي الصغرى ثم حكمه يعني حكم العقل هذه هي المقدمه الثانيه الكبرى ثم حكم العقل بان كل ما حكم به العقل حكمه به الشارع كل ما يحكم به العقل ويكون به الشر ايضا صحيح هذه هي الكبرى المقدمه الثانيه العدل حسن عقلا وكل ما كان حسنا عقلا فهو حسن شرعا فالعدل حسن شرعا هذه هي النتيجه إذن ثم حكمي يعني حكم العقل بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشر فتر هذا المثال العدلو حسن بحكم العقل شنو هذه صغراء الكبرى شنو وكل ما هو حسن بحكم العقل حسن بحكم الشر هذه هي الكبرى شوفوا الصغرى عقلية الكبرى أيضا عقلية دينات من من الأحكام العقلية فالعدل حسن بحكم الشر هذه هي النتيجة إذن يمكن للحقيق أن يفقى بأن العدل راجح شرعا راجح يعني إما مستحب إما شنو واجب في بعض الموارد ربما يكون واجب وربما في بعض الموارد مستحاب أو مطلقا يكون واجب هذه هي القسم الأول من أقسام حكم العقل المستقلات العقلية المستقلات العقلية إذن شنو مقدماتها المستقبل ثانيا غير المستقلات العقلية غير المستقلات الى المستقبل شنو؟ يعني الى من المقدمات المستقبل لكن المستقبل الى السلام عليكم. المستقبل الى شنو؟ الى غير المستقلات العقلية يعني العاقل وحده لا يحكم مو مستقل يحتاج الى مقدمة من الشرع ايضا أكبر. وهي ما كانت احدى مقدمتي القياس الاستدلالي القياس الاستدلالي قلنا شنو يعني القياس المنطقي مو ايشي القياس المنطقي فيها يعني في فيها, فيها يعني في غير المستقلات العقليه غير عقليه والاخرى عقليه وحده من المقدمات الشرعيه وحده من المقدمات عقليه هذه القضيه تسمى بالمستقلات العقليه غير المستقلات العقليه غير المستقلات يعني شلون العقل وحده ما يحكم يحتاج الى مقدمه من الشرع ايضا تحكم العقل بوجوب المقدمة المقدمة طيوا المسافة قطعوا المسافة العقل يحكم بوجوب المقدمة يعني يحكم على المكلف بأنه يجب عليك أن تقطع المسافة تركب باص وتروح للحج أو طيارة أو للحج لحكم الشارع لوجود مقدمة اخرى من الشرع لحكم الشرع بوجوب ذي المقدمة ذي المقدمة كتب الحج لان الشرع حكم بوجوب الحج العقل يحكم بوجوب قطع المشافة انظروا الى المثال مثل قولنا قطع المشافة الى مسجة المكرمة مقدمة لأداء الواجب الشرعي اللي هو الحج صحيح؟ وكل مقدمة لأداء الواجب الشرعي واجبة بحكم العقل يعني العقل يحكم بأن تحصيل المقدمة وأداء المقدمة شنو واجبون واضح الصور فقطع المسافة واجب بحكم العقل مواكرة هذه هي القضية الأولى إذن قطع المسافة شنو صار واجب بحكم العقل بعدنا ما أثبتنا انه واجب بحكم الشارع نحتاج إلى قضية ثانية ثم نقول قطع المسافة واجبة أو واجب بحكم العقل وكل ما هو واجب بحكم العقل هو واجب ايضا بحكم الشعر فشنو النتيجة فقطع المسافة الى مكة واجب بحكم الشعر فاذا لم يقطع المسافة وفاته الحاج يعتبر عاصيا هذه تسمى بغير المستقلات العقلية غير المستقلات العقلية إذن الأحسام العقلية على قسمين مستقلات عقلية وغير المستقلات العقلية الملازمة العقلية الملازمة العقلية يعني شنو؟ لاحظوا في حكم العقل يجب ان يكون هناك تلازم اذا ما اكو تلازم هل يمكن للعقل ان يحكم؟ لا يمكنه شوفوا مثلا الزوجية لازمة للاربعه ذويه لازمه النور لازم للشمس لازم هناك ملازمه حتى العقل يفهم ذلك هنا ايضا نقول كل ما حكم به العقل حكم به الشر لازم هناك ملازمة بين حكم الشرق وبين حكم العقل إذا ما أكو ملازمة إذا ما أكو ملازمة عشان أن يكون فطار يعني حكم العقل في وادي وحكم الشر في وادي آخر هل يمكن من الفقير أن يستنبط من العقل حكما شرعيا؟ لا يمكن إذا حكم العقل في جانب وحكم الشر في جانب آخر أصلا ماكو ما ارتباط بينهما هل يمكن للعقل أن يكون مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي؟ لا فاذا لازم أكون ارتباط بين حكم العقل وبين حكم الشر حتى يمكن للفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي من العقل هذا الارتباط يسمى بالملازمه ملازمه بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي ولذلك اصبح العقل من مصادر التشريع الاسلامي نلاحظ الملازمه العقليه الملاحظ في المثالين المتقدمين الملاحظ يعني ما لاحظناه الذي لوحظ يعني في المثالين المتقدمين شنو ان النتيجه متوقفه ان النتيجه هي المرحله الاخيره مثل قطع المسافه الى مكه واجب بحكم الشرع هذه هي النتيجه النتيجه اللي هو الحكم الشرعي في النهايه متوقفه على وجود الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع الملازمه يعني الارتباط اذا ماكو ارتباط ماكو علاقه ماكو نسبه بين الحكم العقلي والشرعي كيف يمكن ان يكون العقل مصدر من مصادر التشريع الاسلامي لازم اكو ملازمه بينهما وهي في المثال الأول كل ما هو حسن بحكم العقل حسن بحكم الشار شوفوا هذه الملازمة وفي المثال الثاني كل ما هو واجب بحكم العقل واجب بحكم الشار هذه هي الملازمة إذا ما عندنا هذه الملازمة لا يمكننا أن نصل من حكم العقل إلى حكم الشار ويو بهذه الملازمه ينعى يعني يقصد يعني يراد بهذه الملازمه شنو الملازمه بين الحكم الثابت شرعا الحكم الثابت شرعا انت تهون مثل حكم الحج وجوب الحج وجوب الحج حكم ثابت شرعي او عقلا عقلا كتبه قبح الظلم قبح الظلم حكم ثابت عقلا يعني الكل يعرف ذلك ان الظلم شنو قبيح وبين حكم شرعي اخر الحكم الشرعي الاخر شنو وجوب قطع المسافة بالنسبة للمثال الاول حرمة الظلم بالنسبة للمثال الثاني كده هذا هو الحكم الشرعي الاخر اكتلاجم بينهما وجوب قطع المسافة بالنسبة الى الحج حرمة الظلم بالنسبة الى كبح الظلم يعني عندما علم العقل بقبح الظل. لما الشرع او فهمنا ان الشرع ايضا يحكم بشنو بحرمه البن هذا هذه هي الملازمه بين الحكم العقلي والحكم الشرعي كحكمه يعني كحكم العقل يعني العقل يعني هذا هو ارجاع الضمير يبين مرجع الضمير بالملازمه في مسألة الاجزاء ومقدمة الواجب ونحوهما مقدمة الواجب مثل قطع المشابه للحجم الاجزاء يعني شنو الاجزاء مسألة يأتي ذكرها بعدين لو اتى المكلف بالامر الاضطراري هل يجزي عن الامر الاختياري ام لا يعني شنو الامر الاختياري هو الوضوء. الامر الاضطراري هو تيمم يعني في حالة الاضطرار الانسان يتيمم لو تيمم الانسان حسب الامر الاضطراري وصلى بعد يوم وجد الماء هل يجفيه هل يجزيه الامر الاضطراري ام لا يجزيه هذا يسمى بمبحث الاجزاء هل هذا يسمى بضبحة الاجزاء العقل يدل على الاجزاء يقول بان العبد لو امتفل الامر المولوي تفى عندما الحالة تتغير الى الحالة الاختيارية لا يحتاج ان يعيد ما اتى به في الحاله الصرارية فرض واحد كان مريض لا سمح الله ولا يتمكن من الصلاه قياما فصلى جلوسا لمده شهرين شهرين اكثر ثم شاف شافه الله عز وجل لازم يعيد صلواته ما يحتاج هذا يسمى بالاداء لاحظوا الإجاء مسألة الإجاء يعني شنو؟ يعني لو امتثل في الأمر الطراري هل يجزي عن الأمر الاختياري؟ الأمر الطراري مثل التيمو مثل الصلاة جالس هل يجزي عن الأمر الاختياري؟ يعني الوضوء عن الصلاة قائما أن له هذه مسألة عقلية يأتي ذكرها إذا كحكم العاقل بالملازمة في مسألة الإجاء ومسألة مقدمة الواجب مقدمة الواجب احنا نذاكرين مثاله الحج وقطع المسافة ونحوهما اكو مسائل اخرى ايضا مثل مسألة الضدي وما اشبه هي مسائل يفهمها العقل بالملازمة يفهمها العقل بالملازمة هاي قضية الملازمة قضية ذقيقة يعني لازم اكو تلازم بين الحكم العقلي والشرعي والا يخرج عن البحث يعني لا العقل لا يسمى ان الوضوء مقدمة للصلاة مثل قطع المشافة صحيح مثل صعود السلم والدرج للوصول الى الصلاة المقدمة العقلية اما الوضوء مو مقدمة عقلية للصلاة مقدمة شرعية يعني الله عز وجل كان بامكان ان يأمرنا بالصلاة من دون وضوء ما كان يصير وبذلك الصلاة الميّد ما يحتاج لأوله أرى سيشنا إذن المقدمة اللي نادل بحكم مقدمة عقلية يعني العقل يفهم بأن هذا الواجب لا يتحقق إلا بهذه المقدمة فهذه المقدمة أنا. واجبتهم هكذا أكبر, أكبر, أكبر مثل ناجبات وما هو حسن بحكم حسن حسن بحكم ما بيننا يعني كل بس من حوارة. من حوارة. سنة القصة ويساعدهم لها بل ما صرعوا يجلس هذا العقل لا شوفوا العقل اللي هو مناط في الحكم الشرعي مو العقل الخاص لكل واحد فإن دين الله لا يصاب بالعقول لا المقصود العقل ما اتفق عليه العقلاء مثل العقله يحكم بحسن العادل وقبح الظلم هذا يختلف إنسان عن إنسان هذا هو المقصود مو كل واحد حسب ما يتصور ويزعم ولا دين رح يصير على أشكال مختلفة دين الله لا يصاب بالعقل فالعقل هنا الذي يحكم بحسن الشيء عقلي الخاص أو عقله الخاص وإنما عقل الأقلاء حراسنا عقل العقلاء إذا حكم بحسن شيء فالشرع يحكم بذلك مثل العقلاء يحكمون بحسن العقل هذا التفرق على هذا الشرع يحكم بحسن أيضا زين فإن هذه الملازمات هذه الملازمات يعني كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع أو بأن المقدمة لازمة لأداء ذي المقدمات. فإن هذه الملازمات مثل كتب الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة فإن هذه الملازمات وأمثالها فإن هذه الملازمات وأمثالها لنعطف على هذه منصوب اسمه امور حقيقيه واقعيه هذه امور حقيقيه واقعيه يعني مو خيال مو امور ذهنيه فقط يدركها العقل النظري بالبداهة او بالكشف يدركها يعني يفهمها العقل النظري يعني العقل عندما ينظر الى الشيء العقل النظري كيفه عندما ينظر العقل الى ذلك الشيء بالبداهه بالبدايه يعني بشكل بديهي او بالكشف او بالكشف يعني بشيء من التفكير بعض الامور العقليه بديهية يعني شلون يعني مثلا افرض اثنين يكون نصف الاربعه هذه مساله عقليه بديهيه الاثنان نصف الاربعه بعض الامور العقليه لا مو بديهيه وانما يحتاج الى الكسب والنظر مثلا افرض مثلا 125 وعشرين في 125 وعشرين يساوي كذا هذه مو بديهة يعني واحد لازم يحسب حتى يصل الى النتيجة القطعية العقل يحكم بذلك لكن بالتاس بالتاس يعني شنو يعني بالتفسير اذا يدركها العقل النظري يعني العقل عندما ينظر الى المساله بالبداهة يعني بديهية او بالتاس يعني بالفكر من هنا نحن فسرنا العقل النظري بهذا التفسير يعني العقل احيانا يكون بديهي احيانا يكون نظري لكن المصنف هنا قال العقل النظري ربما بالبداهه يفهم الشيء وربما بالكشف فلذلك قلنا العقل النظري المراد به العقل عندما ينظر الى الشيء هذا ركزوا بالبداهه يعني بمجرد تصور الشيء يحكم بذلك مثل الظلم قبيح بمجرد تصور الظلم العقل يحكمه بالقبحه او بالكس بالكس يعني يحتاج لها بعض, لها بعض المقدمات يحتاج الى بعض الفكري وكشف النظر هكذا هذه الملازمات ليش امور حقيقية يدركها العقل لكونها يعني لكون هذه الملازمات من الأوليات والفطريات أو مما يصل إليها العاقل أوليات فطريات هذه قضايا عقلية مسلمة ذكرها المرحوم المضفر في المنطق تفصيلها هناك الصور القارين في المنطق موجود أوليات وفطريات التي قياساتها معها قياساتها معها يعني كناية عدم عن عدم الحاجة إلى الاستدلال قضية قياساتها معها يعني ما تحتاج إلى استدلال هذه القضية واضحه يعني يعني مثلا لو قلنا أن الأم تحب ولدها هذه قضية طبيعية بحاجة إلى استدلال ما التي قياساتها قياساتها يعني استدلالاتها معها مع يعني مع, هي مع القضايا مع الاوليات ومع الفطريات القضايا الأولية والقضايا الفطريات هي قضايا بديهيه واضحه لا تحتاج الى إمعان النظر ولا تحتاج الى الاستدلال هذه ترتبط بالبدايه ما ما يرتبط بالكاش يعني النظر والفكر في هذا القسم أو لكونها لكونها يعني لكون هذه الملازمات تنتهي إليها تنتهي إليها يعني تصل إليها يعني إلى الأوليات والفطريات يعني هي مو من الأوليات والفطريات. لكن بعد الكشف والنظر والذبتة نصل الى هذه النتيجة تنتهي اليها يعني الى الاوليات والفطريات يعني افرضوا مثلا نريد ان نثبت ان قطع المشافة واجب شرعا هذه مو من الأوليات والفطريات لاجم نجي ذي المقدمة وذل المقدمة وكبرى وصغرى نقول أن المولاء عمر بوجوب الحاج والحج لا يمكن أن يتحقق إلا بقطع المسافة فقطع المسافة من باب أنه مقدمة شنو واجبون أكبر. هذه قضية انتهت إلى الأوليات والفطريات وإلا هي بحد ذاتها من التسبيات مو من البديهيات او لكونها يعني لكون الملازمات تنتهي اليها يعني الى الاوليات والفطريات عند ذلك فيعلم بها يعني بالملازمة من هي علم بها فيعلم بها فيعلم بها بالمعلوم ومجهول العقل هو الاصاحي اللي يعلم يعلم العقل بها على سبيل الجزم الجزم يعني شنو يعني القاطع اذا العقل يفهم الملازمة قطعا هذه الملازمة قد تكون من القضايا الاوليه والفطريه يعني من القضايا البديهيه وقد تكون من القضايا الكسبية القضايا الكسبية هي التي تنتهي بالنتيجة الى القضايا الاوليه والفطرية لكن بدايتا يحتاج الى او تحتاج الى التثبي والنظر خلاصة الكلام العقل لازم يفهم الملازمة حتى يحكم بالحكم الشرعي اذا الملازمة مواضحة هل يمكن هذا الحكم هل يمكن ان يكون الحقل مصدرا للحكم الشرعي لا يمكن أراد المصنف بكل هذا البحر كلمة واحدة أن تكون هناك ملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي عرفتش لون؟ أن تكون هناك ملازمة تصور واضح وإذا قطع العقل بالملازمة إذا ألقى الحقل قطع بالملازمة بالملازمة يكتبه الملازمة مثلا بين الحج وبين طي المسافة قال أكون ملازمة إذا الحج واجد طي المسافة أيضا واجد واذا قطع العقل يعني حكم العقل قطعا قطع العقل يعني حكم العقل قطعا بين بين المقدمة بين المقدمه المقدمه بين الحج وقطع المسافر والمفروض انه يعني ان العقل قاطع بثبوت المنزوم المنزومة تبو وجوب الحج الملزوم شنو قلنا؟ وجوب الحج فانه يعني فان العقل لابد ان يقطع بثبوت لازم. اللازم اللازم شنو؟ تكتبو؟ وجوب قطع المشافة وبعبارة اخرى الملزوم ذي المقدمة اللازم المقدمة ربط شلال؟ إذا فرضنا أن العقل قطع بثبوت الملزوم يعني العقل عرف بأن الحج واجب فعليه أن يحكم بأن قطع المسافة شنو؟ واجب فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم لوجوب قطع المسافة طي المسافة وهو يلازم حكم الشارع بالنتيجه الشارع يحكم بان قطع المسافه شنو واجبون وهو اي لازم لازم شنو قطع المسافه حكم شرعي حكم شرعي اذا نقول بان قطع المسافه واجب شرعا ليش واجب شرعا لوجود ايه كريمه لا لوجود روايه شريفه لا وانما لحكم العقل عرفت المفتي يعني المجتهد الجامع للشرائط يكتب بأن قطع المسافة واجب شرعا لسئلة ليش واجب شرعا هل ورد بذلك آية كريمة لا هل وردت بذلك رواية شريفة لا وإنما حكم العقل بذلك إذن العقل من مصادر التشريع الإسلام ومع حصول القطع يعني لو حصل القطع من العقل فإن القطع حجه شرعا القطع حجه يستحيل النهي عن لا يمكن النهي والزجر عن القطع الانسان عندما يقطع يحصل له اليقين بان الامام لعليا عليه السلام الخلافة لامير المؤمنين عليه السلام هل يمكن النهي عن ذلك؟ لا يمكن يستحيل النهي عن القاطع حجة بالحجية الذاتية كما تقدمت الاشارة الي يعني الى ان القاطع حجة سابقا. وفي مباحث قد سبقت ذكرنا بأن نلقات حجة وعليه عليه يعني نتيجة السلام بعبارة فنية علمية فهذه الملازمات العقلية الملازمات العقلية كتبه كلما حكم به العقل حكم به الشر كلما حكم به العقل حكم به شنو؟ الشارع هي كبريات القضايا العقلية القضية العقلية تتشكل من صغرى ومن كبرى ومن نتيجة موشي؟ شنو الكبرى شنو الصغرى؟ الكبريات هي هذه الملازمات يعني كلما حكم بالعقل حكم به الشر شنو هذه كبرى نقول هذا ما حكم بالعقل هذه هي الصغرى ثم نقول كلما حكم بالعقل حكم به الشر هذه هي الكبرى النتيجه هذا ما حكم به الشر عرفت شلون اذا هذه الملازمات تكون كبريات للقضيه العقليه هي كبرى بضمها يعني عندما نضم إليها نجعل معها بضمها إلى صغرياتها صغرياتها اكتبوا العدل ما حكم بحسنه العقل يرحمكم الله العدل ما حكم بحسنه العقل العدل ما حكم بحسنه العقل هذه هي الصغرى الكبرى شنو كلما حكم بحسن العاقل حكم بحسنه شنو الشعر النتيجه العادله اذا ما حكم بحسنه الشعر اذا بظلم بظمها القضية الثانية كلما هي الكبرى الصغراء كتبوا بظمها إلى صغرياتها صغرياتها العدل ما حكم بحسنه العقل يتوصل بها إلى الحكم الشرعي الحكم الشرعي شنو النتيجة الحكم شرعي تكون النتيجه كما مرت امثله الامثله مرت قلنا افضل حكم بقبحه العقل هذه هي كلما حكم بقبحه العقل يحكم الشرع ايضا بقبحه النتيجه شنو افضل يحكم الشرع بقبحه لأنه حرام إذن الملازمات تكون كبريات والحكم العقلي الأول يصير صغرى والنتيجة هي الحكم الشرعي اللي أردنا الوصول إليه وبتعبير آخر ربما هذا التعبير يكون شوية علمي دقيق غير مفهوم للبعض بتعبير آخر إن الفقيه الفقيه منه الجامع للشرائع متى اغاض استنباط احكام القضايا احكام القضايا تشبه وجوب قطع المساف احكام القضايا شنو قلنا وجوب قطع المساف التي لم يبين الشارع المقدس حكمها الشارع المقدس لا في آية ولا في رواية قال بأنه لازم الإنسان يقطع المسار يجب قطع المسار صحيح التي لم يبين الشارع حكم هذه القضايا بنص من الكتاب ولا من السلم يعني لا عدنا آية بوجوب المقدمه ولا عدنا رواية بوجوب المقدمه العقل يحكم بذلك والفقيه استخشف استخشف الفقيه يعني استخشفه هو راجع للفقيه حكمها الشرعي يعني حكم القضايا الشرعي من حكم اذا الفقيه يفتي في رسالته العملية بانه يجب على المستطيع ان يقطع المسافة سواء مشيا او بركوب طائره او سياره او دابه او ما اشبه الحكم بوجوب قطع المسافه هل كان لايه شريفه او روايه معتبره لا وانما لحكم عقل وفي ضوءه يعني بناء على ذلك لاحظوا العقل الذي يعتبر مصدرا تشريعيا يعني مصدر للشارع الاسلامي اه مالك زين نستفيد ذلك وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين <تصفيق>